Bismillahirrahmanirrahim Alif, rahmani Lam Mim Ra. Tilkâ ayetü Kitâb. Ve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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فلكل ''İn فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا قُلْنَا تَرَبَّنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اولائك الذين كفروا بربهم واولائك الاغلال في اعناقهم واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ve yiyonunuzlar kafar olmazlar. Allah onlara ayetler gönderdi. Allah onlara ayetler gönderdi. Allah onlara ayetler Allah yâlem مَا taşmır, kül onsa, ve ne tazid, ne rham, ve ne azdade. Ve kül şeyi, inngedir bimüddar. Swaumununum, men sır alı kâl ve men jahar bhi ve menhu ve müstahfi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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ من دُونِهِ من والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 Valladınlar yedeyenlerden, onunla istejib etmezler. Allah, لَهُم kafiyi ile albalı gafalı ve mahu ve babil ve madduğatı kafirlerin, Allah'ın izniyle kafirlerin, Vallahi yasbudu man fi səmavat ve lıdıtuğu ve kırhı ve zılları bil gudu ve la çal. Qulma Rabbu səmavat ve أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُلَ الْبَابِ الَّذِينَ يُنفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ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 والذين صبوا باتقاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نيتهم ويدؤون بالحسنات السيئة. Aulئك لهم عقب الدار Jنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم و الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدار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 "Qulinnallah yüzlü meyjaa ve yehdi ilayhim ananab. Al-lazin aabanu ve ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أم مت قد خالت من قبلها أم مللت لوعليهم لتتلوا عليهم, لتتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي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 أفلم ينأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعتاه ونتحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في لرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابٌ لَأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين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 وَالَّذِينَ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ سَنَّا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لهم وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه ان الله باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاتِلُ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ المكر جميعا